خلقت من نفس واحدة وجعل منها زوجها وجعل منها زوجها ليسقى إليها فلما تعشها حملت حملا خفيفا فنرت به فلما أسقى الدعوى الله رب المال إن جئتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء جعل له شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون ايشركون ما لا يخلق شيئا وهو خلقون ولا يستطيعون لهم نصر ودا أنفسهم ينصرون وإلا تدعون إلى الهدى لا يتبعونكم سواء عليكم أدعوتهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم